يقول أيضا بأنه حصل بيني وبين أخي مناظرة ومناصحة وبعدها تقاطعنا بسبب أني نهيته عن فعل منكر فهل يعتبر هذا هجر لأنني سمعت حديثا بمعناه لا يهجر المسلم أخاه ثلاثة أفيدوني بارك الله فيكم الحديث لا يهجر المسلم أخاه فوق ثلاث أما الثلاثة رخصة لكن هذا الهجر فيما يتعلق بأمور الدنيا فصار بينه بين اخي خصومة نزاع دعاوى فله يهجره ثلاثة فاعقل ولسله يهجره قتلاته وخيروه من يبداوا بالسلام اما اذا كان هجر لله لمعاصي فهذا لا يتقيد بثلاثه ولا بأربعة ولا بأكثر بل يجوز الهجر ويسع الهجر لمن اظهر المعاصي ولو اكثر من ثلاثه ايام ولو سنة ولو سنتين ولو, ولو اكثر من حتى يتوب العاصي حتى يقلع حتى ومعصيته. وقد هجر النبي صلى الله عليه وسلم والصحابة ثلاثة من الصحابة خمسين ليلة لما تخلّه عن غزو التبوك بغير عزن شرعي هجره النبي صلى الله عليه وسلم وأمر الناس بهجرهم حتى تأمض عليهم خمسين ليلة ثم تاب الله عليهم فأمر النبي صلى الله عليه وسلم بالسلام عليهم وأعلن توبتهم عليه الصلاة والسلام المقصود أن الهجر المعاصي والبدع لا يتقيد بثلاث أيام بل ذلك يتقيد بحال صاحب صاحب المعصية التي اعلنها فمتى تاب وأغلى عن معصيته وعن بدعته سلم عليه إخوانه ومتى أصر على المعصية الظاهرة أو بدأة الظاهرة استعقى يهيق وشعى هجره حتى يتوب إلى الله من ذلك إلا إذا كان هجره يزيد الشر ويترتب عليه مثاجد أكثر فإنه لا يهجر حينئذ دفعا للمضارة الكبرى والشر الأكبر على حسب قاعده الشريعه في ارتكاب ادنى نفسيتين لتكويت كبراهما وفي تحصيل على المصلحتين ولو بفوات الدنيا منهما والحاصل انه مقام عظيم يتفاوت فيه الناس فمتى كان الهجر اصلح للعاصي والمبتدع رفض المده التي يبقى فيها مصرا على العاصي والبدعه فاذا تاب وعلى رجوعه سلم عليه إخوانه المسلمون ومتى كان الهجر يزيد الشر ويزيد الفتنة ويترتب عليه شر أكثر من معصيته وبدعته على المسلمين أوه يزداد شره وبناؤه فإن حينئذن فإنه حينئذ لا يشاء ولكن ينصح ويوجه دائما لعله ينتج الى الصواب ويبين له خطأه ويظهر له من اخوانه الكراهه لعمله والاستنكار لعمله حتى يرجع من ذلك مع العنايه بما يدفع شره ويقلل شره ويسبب سلامه الناس منه نعم بارك الله فيكم وجزاكم الله